Bismillahi Rahman i Rahi. Wakaifa ta kfuruna wa antum tutlahi kumahi wa fi kumah zulu. Wamajia telsin bilejhi fa hudiya ila sirotin mustaki.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 مِنَ النَّارِ فَأَنقذكم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ 119. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون اتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبياض تسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيض. ضَرَبَ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تَلَكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ